بسم الله الرحمن الرحيم يقترب الساعه انشقق القمر وايرى ايهتين يريبه ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما ثغن النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نقر أشع الأبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جرادا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 وفجرنا الأرض عنونا فالفق الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان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 كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذؤ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر بَنَذْعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازٌ مِّنْ قَيْظٍ فكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كذبت مود بن نذل، فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إن إذا لم في ظناله أَأُلْقِيَ الذِّكُّ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرِ إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِرْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ الْبِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شَرْبٍ مُحْتَبَرٌ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَطَّ فَعَطَّ فَكَيْفَ كَانَ عَرَبٌ وَنُنُ اننا اوسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتض ولقد يسنا القمر ان للذكر فهل من مدكد كذبت قول صنب من نذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل نوت نجيناهم بسحر نعمة من عندهم كذلك نجزي من شكوا ولا قد أنذرهم بطرشتنا فتمروا بالندق. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُونَهُمْ فَذُوكُوا عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِدٌ فَذُوكُوا عَذَابِي وَنُذُرْ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدف أكفاؤكم خير من أولئكم أم لكم براءة في الجبر ام يقولون نحن دميع التصف لهم ذم الجمع ويولون الذبر بين الساعة موعدهم والساعة اذها وامم ان المجرمين في ضلال يوم يسحبون في النار على وذوههم يوقوا ما سسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة قلم في البصر ولا قد اهلت فهل من مدك وكل شيء فعلو في الذر وكل صغير وكبير إن المتقين في جنات ونهوا في مقعد صدق عند مليك مقتدد